بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وابعد المجلس العشرون من مجالس سمع كتاب منار السبيل ابن الضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو المساطي كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها حديث بمسعود المرفوع عن تعلم الفرائض وعلموها الناس فإن مرء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن وحتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له وعن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمة رواه ابن ماجه والدار من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة وقال عمر رضي الله عنه إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي أحكام التركات وإذا متى الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه وما بقي بعد ذلك تغضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر وديون الأدميين كالقرض والثمد والأجرة وقيم المطلفات لقوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه التربدي وابن ماجه وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي ثم يقزوا ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات الثلاث في سورة النساء فصل في أسباب الإرث وموانعه وأسباب الإرث ثلاثة واحد النسب أي القرابة قربة أو بعدة لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض اثناد والنكاح الصحيح لقوله تعالى ولكن نصف ما ترك أزواجكم الآية ثلاثة والولاء لحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححة ولا يورث بغير هذه ثلاثة نص عليه قال في الكافي فأما المؤاخات في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نوسخ لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية انتهى ولا يرت المولى من أسفل وقيل بلى عند عدم غيره ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه فعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسن قال والعمل عند أهل العلم في هذا الباب ألا من لا وارث له أن من لا وارث له ميراثه في بيت المال وعساده وثقه أبو زرع وقال البخاري في حديثه لا يصح وموانعه ثلاثه ثلاثة واحد القتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى لية من قدارة المدرجي لأخيه دون أبيه وكان حدفه بسيف فقتله وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك في الموطأ ولأحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه عن ابن عباس مرفوعا من قتل قتيلا فإنه لا يارثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك وما لا يضمن كالقصاص والقتل بالحد لا يمنع لأنه فعل مباح فلم يمنع الميراث اثنان والرق فلا يارث العبد قريبه لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دولا وأجمع على أن المملوك لا يورث لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتريطه المبتاع فكذلك بموته وكذا المكاتب لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود ثلاثة واختلاف الدين فلا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم لحديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه والمجتمع على توريت من الذكور بالاختصار عشرة الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية وابن الابن لما تقدم في الوقف والأبو وأبوه على بمحض الذكور لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية والجد اب وقيل ثبت ارثوه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس والأخ مطلقا أي لاب أو لأم أو لهما لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقوله وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وابن الأخ لا من الأم لأنه من دو الأرحام وابن الأخ لأبوين أو لأب عصب والعم لا من الأم وابنه كذلك أي لا من الأم لحديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لحديث الولاء لمن أعتق متفق عليه وللإجماع ومن الإناث بالاختصار بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت إلى آخره ويأتي والأم لقوله تعالى وورثه أبواه والجدة مطلقا لما يأتي والأخت مطلقا شقيقة كانت أو لأب أو لأم لآيتي الكلالة والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الآية والمعتقة لما تقدم وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم إن شاء الله فصل في أنواع الورثة والورث ثلاثة واحد فرض اثنان وعصب ثلاثة ورحم ولكل كل كلام يخصه والفرض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد وأصحب هذه الفروض بالاختصار عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقة والإخت مطلقة والبنت وبنت الابن والأخ من الأم على ما يأتي مفصلة والأخوين الأبوين ذكورا كانوا أو يسمون بني الأعين لأنهم من عين واحدة ولأب وحده بني العلات جمع عالة وهي الضرة فكأنه قيل بني الضرات قال في القاموس وبني العلات بني أمهات شتى من رجل لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه انتهى والإخوة للأم فقط من الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاق لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد تفصيل أحوال أصحاب الفروض فالنصف فرض خمسة واحد فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة أي ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن أو بنت ابن لقوله تعالى ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد اثنان أو فرض البنت لقوله تعالى وإن كانت واحدة فله النصف قال في المغني لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين ثلاثة وفرض بنت لبن وإن نزل أبوها بمحض ذكور مع عدم أولاد الصلب بالإجماع لأن ولد لبن كولد الصلب الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد لبن أربعة وفرض الأخت الشخيقة مع عدم الفرع الوارث خمسة وفرض الأخت للأبي مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى إن مرؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأبي يجمع أهل العلم قاله في المغني ومحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفرضنا ولم يعصبنا والربع فرض اثنين واحد فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا اثنين وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي الفرع الوارث وثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فصل في بقية أصحاب الفروض والثلثان فرض أربعة واحد فرض البنتين فأكثر اثنان أو بنتي لابن فأكثر ما عدم البنات إذا لم يعصبن لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وفوق في الآية صلة قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق وقد وردت هذه الآية على سبب خاص لحديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث فدع النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعط بناتي سعد نثرين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك رواه أبو داود وصحح الترمذي والحاكم فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين ودلت السنة على فرض البنتين وهذا تفسير للآية وتبيين لمعناها وقال تعالى في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك والبنتان أولى وبنات لابنك بنات الصلب كما تقدم ثلاثة وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر أربع وفرض الأختين للأب فأكثر لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك قال في المغني المراد بهذه الآية ولد الأبوين أولد ولد الأب بإجماع أهل العلم وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين والثلث فرض اثنين واحد فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث واجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والتشريك يقتضي المساوعة اثنان وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الأخوة والأخوات لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس قال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية انتهى وفي الكافي وقسنا الأخوين على الإخوة لأن كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والأخوات انتهى وقال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلما تحجب بهما الأم فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان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 تأدبا مع القرآن وتسميان بالغراوين لشهرتهما وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي عن علي وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وقال ابن عباس لها ثلث كاملا لظاهر الآية والحجه معه لولا نقاد الاجماع من الصحابة على خلافه ولأن لو أعطينا الأمة ثلثة كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة والسدس فرض سبعة واحد فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد إلى قوله فإن كان له إخوة فلامه السدس اثنان وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إلى ثلاث ان تساوين مع عدم الأم لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلم فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكم أخرت به فهو لها صححه الترمذي وعن عمارة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لجدتين من الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ولا يرث أكثر من ثلاث أم الأم وأم الأبي وأم الجد وما كان من أمهاتهن وإن على درجتهن روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأبي وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدار قطني وقال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثة رواه سعيد وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث وكذلك كل جدة أدلت بأبن بين أمين لأنها تدلي بغير وارث قاله في الكافي وفرض ولد الأم الواحد ذكرا كان أو أنثى بالإجماع لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس وفي قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من أم أربعة وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب إجماعا لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال أخضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت رواه البخاري مختصرا ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين وكذا بنت ابن مع بنت ابن خمسة وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب لأنها في معناها ستة وفرض الأب مع الفرع الوارث للآية السابقة سبعة وفرض الجد كذلك أي مع الفرع الوارث لأنه أب ولا ينزلان أي الأب والجد عنه أي عن السدس بحال للآية وقد يكون عائلا فصل في أحكام الجد مع الإخوة في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب والجد أبو الأبي لا يحجبه حرمانا غير الأبي حكاه من منذ وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سره أن يقتعم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة وقال ابن وسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال احفظوا عني ثلاثه لا أقول في الجد شيئا ولا أقول في الكلاله شيئا ولا أولي عليكم أحدا وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالاب وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبارة ابن الصامت وهو مذهب أبي حنيفة وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حمل وأبي يوسف محمد لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد ذلك ولتساويهم في ساب الاستحقاق فإن الأخ والجد يدليان بالأبي الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط, تع... يسقط تعصيب الأب والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأبي فتساووا في الميراث. فإن لم يكن هناك صاحب فرض فلاهوا معهم خير أمرين إما المقاسمة إن كان الإخوة أقل من مثلي أو ثلث جميع المال إن كانوا أكثر من مثلي وإن كانوا مثليه استوى له الأمر ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تأخذه لأنها لا تزاد على الثلث والإخوة لا, ينقص لا ينقصون الأم عن الثلث فوجب أن لا ينقص الجد الجد عن ضعفه وهو ثلث وإن كان هناك صاحب فرض فله أي الجد خير ثلاثة أمور إما المقاسمة لأنها له مع عدم الفرض فكذا مع وجوده أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال أو ثلث جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أو لا. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السلس أخذه الجد وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفرض التريكة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات بالأكدرية المسألة الأكدرية سميت بذلك لتقديرها أصول زيد حيث أعالها ولها عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها معه ابتداء في غيرها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا نظير لذلك أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها باعطائها النصف واسترجاعه بعضه. وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجل اسمه اكدر وهي زوج وأم وجد وأخت لغير أم فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السلس ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعه ولم يحد الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا إخوة ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة وإنما أعيل لها لئلا تسقط وليس في الفريضة من يسقطها ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء بل يفرض له ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ويعايا بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأبي عده على الجد ان احتاج لعده لأن الجد والد فإذا حجبه اخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث وأخ غير وارث كالأم ولأن ولد الأبي يحجبونه نقصانا إذا انفردوا فكذلك مع غيرهم كالأم بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف فمن مات عن جد وأخ لأب وأخ لأب فللجد منه ثرث ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب لأنه أقوى تعصيبا منه فلا يرث معه شيئا كما لو انفردا عن الجد فإن استغنى عن المعاده كجد وأخوين لأبوين وأخ فأكثر لأب فلا معاده لأنه لا فائدة فيها إلا أن يكون الشقيق اختا واحدة فتأخذ تماما النصف لأنه لا يمكن أن تزاد عليهما عصبة ويأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم وما فضل فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر المسائل الزيديات فمن صور ذلك الزيديات الأربع المنسوبات إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه واحد العشرية وهي جد وشقيقة وأخ لأبه أصلها عدد رؤوسهم خمسة للجد سهمل وللأخت نصف سهمان ونصف والباقي للأخ فتنكسر على النصف فاضلب مخرجه اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لاب واحد اثنان والعشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب كالتي قبلها إلا أنه يبقى للأختين لاب نصف ولكل واحدة ربع فتضرب مخرجه أربعة في الخمسة بعشرين ومنها تصح للجد ثمانية وللشقيقه عشرة ولكل أخت لاب واحد ثلاثة ومختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأبن لأن زيدا صححها من مئة وثمانية وردها بالاختصار إلى أربعة وخمسين أصلها ستة للأم واحد يبقى خمسة للجد والإخوة على ستة تباينها تضرب الستة في أصل المسألة تبلغ ستة وثلاثين للأم سدسها ستة وللجد عشرة وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان للأخ والأخت لأبن على ثلاثة تباينهما فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللشقيقة أربعة وخمسون وللأخ لأب أربعة ولأخته سهمان والأنصباء كلها متوافقة بالنصف فترد المسألة لنصفها ونصيب كل وارث لنصفه فترجع لأربعة وخمسين ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحة ابتداء من أربعة وخمسين أربعة وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب للأم السلس ثلاثة من ثمانية عشر وللجد ثلث الباقي خمسة وللشقيقة النصف تسعة يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح فأضرب خمسة في ثمانية عشر تبلغ للأم خمسة عشر وللجهد خمسة وعشرون وللشقيقة خمسة وأربعون ولأولاد الأب خمسة لأنثاهم واحد ولكل ذكر اثنان باب الحجب وهو باب عظيم ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتيه في الفرائض قاله في شرح الترتيب علم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم والحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ونهوه مما تقدم وحجمانا فلا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ذكرا كان أو أنثى إجماعا لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة وإن الجد يسقط بالأبي حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم وكل جد أبعد بجد أقرب لإدلائه به ولقربه وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة وكل جدة بعده تسقط بجدة قربا لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالاباء والأبناء والإخوة ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود رضي الله عنهم أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلسة أم أب مع ابنها وابنها حي رواه الترمذي ورواه سعيد بلفظ اول جدة أطعمت السلوس أم أب مع ابنها ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كامهات الأم وكذا الجد لا يحجب أم نفسه وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب ولو لم يضل به لقربه وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب حكاه المندري المندر إجماعا لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدى الوالد والولد والإخوة لابن يسقطون بالابن وابنه وبالأب وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيقة وبن الإخوة يسقطون حتى بالجد أب الأب وإن على بلا خلاف لأنه أقرب منهم والأعمام يسقطون حتى ببن الإخوة وإن نزلوا لأن جهاتهم أقرب وهذا معنى قول الجعبري رحمه الله فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على والأخ لأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا وبأصوله الذكور وإن علوا لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم من الكلالة وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا والولد يشمل الذكر والأنثى وولد الابن كذلك والوالد يشمل الأب والجد وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق ما لم يكن معهن أي بنات الابن من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر لاستكمال الثلثين ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ومن لا يرث لمانع لا يحجب أحدا نص عليه مطلقا لا حرمان ولا نغصان بل وجوده كعدمه روي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث كالأجنبي إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نغصان من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة باب العصبات وهم من يرث بغير تقدير العصبة بالنفس اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسها إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم العصبة مع الغير وأن الأخوات مع البنات عصبات لا فرض لهن بل يرثن ما فضل عن الفروض لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فشرط في الفرض عدم الولد فمتى وجد الولد فلا فرض لهن إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب لهن ولا مسقط لهن فكان أذنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن التعصيب ولحديث ابن مسعود السابق وفيه وما بقي فل رواه البخاري قال ابن رجب في شرح الأربعين وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ بن جبل وتابعهم سائر العلماء العصبة بالغير وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للاب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به لو مثل ما لها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن, حك وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه ثلث وحديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد وما بقي فهو لك وتقدم وإن لم يبق شيء سقط لمفهوم الخبر ولأن حقه في الباقي ولا باقي وإذا فرد أخذ جميع المال لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أضاف جميع الميراث إليه وقيس عليه باقي العصبات حالات الأب والجد لكن للجد والأب ثلاث حالات واحد يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ثلث أضاف الميراث إليهما ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للأب اثنان وبالفرض فقط مع ذكوريته أي مع لابن أو ابنه لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد ثلاثة وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته السدس بالفرض والباقي بالتعصيب لقوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر والاب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه والجد مثل الأب في هذه الحالات الثلاث المسألة المشركة ولا تتمشى على قواعدنا المشركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة الأم الثلث إثنان وسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة وتسمى المشركة والحمارية لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأسقطهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى لقوله تعالى في الإخوة لأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذ ثلث ولحديث ألحق الفرائض بأهلها ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها قال العنبري القياس ما قال علي والاستحسان ما قال عمر ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لابن عالت إلى عشرة وتأتي فصل في من يرث عند الاجتماع وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللاب السدس اثنان وللابن الباقي واذا اجتمع كل النساء وارث منهن خمس البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة أو لابن فالمسألة من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللاب السدس اربعة وللبنت النسخ إثنى عشر ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين أربعة والباقي واحد للأخت تعصيبه وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الأبوان والولدان وأحد الزوجين فإن كان الميت الزوج فالمساله من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ فرد بالإرث دون أخواته لأنهن من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو انثى لحديث الولاء لمن اعتق متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وروا سعيد بسنده كان لبنت حمزة مولى أعتقاتها فمات وترك ابنته ومولاته فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف واعطى مولاته بنت حمزة النصف ورواه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن شداد بنحوه ثم عصبته أي عصبة المعتقة الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب لحديث زياد بن أبي مريم أن امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم رواه أحمد ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الأرحام كما يأتي فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه ورثنا ذوي الأرحام لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الآية باب الرد وذوي الارحام الرد حيث لا تستغرق الفروض التلكة ولا عاصب الرد الفاضل على كل ذي فرض بقدره كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم لقوله تعالى وقول الأرحم بعضهم اولى ببعض ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فللوارث متفق عليه ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية نص عليه لأنهما لا رحم لهما فلم يدخله في الآية وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قاله في الكافي ومروي عن عثمان أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا ورد لأن تقدير الفروض شرع لمكان المزاحمه وقد زال وإن كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسويه كالعصبة من البنين ونحوهم وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمة لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهم فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم وينحصر ذلك في أربعة أصول فجدة وأخ لأم تصح من اثنين لأن لكل منهما السدس واحد من الستة والسدسان اثنان منها فيقسم المال بينهما نصفين فردا وردا وأم وأخ لأم من ثلاثة فيقسم المال بينهما أثلاثا وكذا أم وولداها وأم وبنت أو بنت أو بنت ابن من أربعة للأم السدس واحد وللبنت أو بنت لابن النصف ثلاثة فيقسم المال بينهما أرباعا للأم ربعه وللبنت أو بنت لابن ثلاثة أرباعه وأم وبنتان أو بنت ابن أو أختان لغير أم من خمسة للأم السدس و للأخر يتاري الثلثان أربعة فالمال بينهن على خمسة للأم خمسة و يتان يتاري أربعة ولا تزيد مسائل الرد عليها أي الخمسة لأنها لو زادت سلسا آخر لاستغرقت الفروض إذن فلا رد وإن كان هناك أحد الزوجين فعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه والباقي لمن يرد عليه فإن انقسم صحه مسألة الرد من مسألة الزوجية ولم يحتج لضرب كزوجة وأم وأخوين لام فللزوجة الربع واحد من أربع والباقي ثلاثة بين الأم وولديها اثلاث وإلا ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية لعدم الموافقة ثم من له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوجية وهي اثنان فتصح من اربعة مصطح الاثنين في الاثنين فللزوج اثنان وللجدة سهم وللاخ لأم سهم وللأخ لأم سهم وهكذا لو كان مكان الزوج زوجة فمسألة الزوجة من أربعة والباقي منها بعد فرض الزوجة ثلاثة على مسألة الرد اثنين تباينها فاضرب مسألة الرد في مسألتها وهي أربعة تبلغ ثمانية للزوجة ربع اثنان وللجدة ثلاثة وللأخ لأم ثلاثة فصل في ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليست بذي فرض ولا عصبة كالخال والجد لأم والعم وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبد الله وأبو عبادة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء رضي الله عنهم لقوله تعالى وأولو أرحم بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله وعن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأبي داود عن المغداد مرفوعا الخارث الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وروى أبو عبيد بإسناده أن ثابت من الدحداح مات ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه قال في الكاف وقسنا سائرهم على هذين واصنافهم أحد عشرة واحد ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأب الأم وكل جدة أدلت باب بين أميدي كأم ابي الأم ومن ادلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحوهما ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أذل به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرد فيأخذ ميراثها. لما روى عن علي وعبد الله أنهما نزل نزلا بنت البنت بمنزلة البنت. أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم. وروى ذلك عن عمر في العمة والخالة. وعن علي أيضا أنه نزل العمة بمنزلة العم وعن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم رواه أحمد وإن ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخواته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجرده فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحبل وإبراهيم بن الحارث ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع قال في القواعد مع أنه لا يغلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنوا آدم فمن كان أسبق إلى الاجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف, مصال ماله, وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتقل ورثة, ورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول انتهى وليس بيت المال وارثة وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء فوجهة ومصلحة لأن اجتباه الوارث بغيره لا يجيب الحكم بالإرث للكل فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا باب أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها وهي سبعة واحد اثنان اثنان وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة وستة خمسة وثمانية ستة واثنا عشر سبعة وأربعة وعشرون فنصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين تشبيها بالدرة اليتيمة لأنهما فرضان متساويان ورث بهما المال كله ولا ثالث لهما ويسميان أيضا النصفيتين ونصف والبقية كزوج وأب أو لأخ لغير ام أو عم أو ابنة كذلك من اثنين مخرج النصف وثلث والبقية من ثلاثة كابوين وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم وثلثان وثلث من ثلاثة لاتحاد المخرجين كأختين لأم وأختين لغيرها وربع والبقية من أربعة كزوج وابن وربع مع نصف والبقية من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع كزوج وبنت وعم وثمن والبقية كزوجة وابن أو ثمن مع نص والبقية كزوجة وبنت عم من ثمانية ولا يكون كل من أصلي الاربعه وثمانية إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة تارة تكونان كذلك وتارة تكونان عادلتين فهذه الأصول الاربعه لا تعول لأنها لا تزدحم فيها الفروض وسلس والبقية كأم وابن من ستة وسلس ونصف والبقية كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السودس ونصف وثلث والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ونصف وثلث وسدس من ستة كزوج وأم وأخوين لأم وتسمى مسألة الإلزام ومسألة المناقضة لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السلس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العولة ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الاخوه أقل من ثلاثة وأعطى ولديها ثلث عالت المسألة وهو لا يرى. وإن أعطاها ثلثا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال، وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم وكزوجة وشقيقتين وعم من اثني عشر، وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها وكزوجة وإخوة لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين أو ربع مع ثلث كزوج وأم وابن أو زوجة وجد وعم من اثني عشر لتوافق المخرجين ولا يكون في الاثني عشر والأربعة والعشرين صورة عادلة اصلا بل إما ناقصة وإما عائلة وثمن مع سدس كزوجة وأم وابن من 24 لتوافق المخرجين بالنصف وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24 أو ثمر مع ثلثين كزوجة وبنتين و... وبنتين وعم أو معهما سدس كزوجة وبنتين وأم وعم من 24 للتوافق بين مخرج السدس والثمن مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث ولا يعول منها أي هذه الأصول إلا السته وضعفها أي الاثنى عشر وضعف ضعفها أي الاربعة والعشرون فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة او ولد أم للزوج النصف ثلاثة وللاخت لغير أم النصف ثلاثة وللجدة او ولد الأم السدس وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب ونحوها وإلى ثمانية كزوجة وأم وأخت لغير أم للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت النصف ثلاثة وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنها فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته إن المسائل لا تعول إن الذي أحصى لا عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا هذا نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث وقال وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا فقال له زفر بن أوسن البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله فقال الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله فقال زفر فمن أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب. فقلت ألا أشرت عليه فقال أهبته وكان امرأا مهيبا رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن فقال له عطاء ابن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم, لقسم ميراثنا على عليه الناس اليوم قال فإن شاء ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية قال في المغني قوله أهبطه من فرض إلى فرض يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات فإنهن يفرض لهن فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي قل أو كثر انتهى فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال وخالفه الجمهور والزم بمسألة الإلزام كما تقدم قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه انتهى وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها للزوج نصف ثلاث ولولدي الأم الثلث إثنان. وللأختين الثلثان أربعة وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول والمروانية لحدوثها زمن مروان وكذا زوج وأم وثلاث اخوات مفترقات وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها للزوجي النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاختين لأم الثلث اثنان وللاختين لغيرها الثلثان أربعة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها شبه أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثي بثلثيه سواها وشبهها وتسمى, الشريح الشريحية أيضا وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح روي أدى رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فسأله عنها فعطاه ثلاثة عشار المال فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته فيقول فيقول. النص مع عدم الولد والربع معه فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا فكان شريح إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا بين لي في جورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى ولثنا عشر تعول أفرادا على توالي الأفراد فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم للزوج الربع يساوي ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والأم السدس اثنان وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوينك التي قبلها ويزاد للأب السدس اثنان وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها للزوجات الربع يساوي ثلاثة لكل واحدة واحد وللجدتين السدس يساوي اثنان لكل واحدة واحد وللأخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد وللأخوات لغيرها الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد وتسمى أم الأغامل وأم الفروج لأنوثة الجميع ولو كانت تركة فيها سبعة عشر حصل لكل واحدة منهن دينار وتسمى السبعة عشرية والدينارية الصغر والأربعة والعشرون تعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة, كزوجة وبنتين وأبوين للزوجة الثمن يساوي ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ولكل من الأبوين السدس أربعة وتسمى المنبريه لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجع فسئل فقال صار ثمنها تسعة ومضى في خطبته أي قد كان للمرأة قبل العون ثمن فصار بالعول تسعة وهو ثلاثة من سبعة وعشرين وتسمى أيضا البخيله لقلة عولها لأنها لم تعل إلا مرة واحدة باب ميراث الحمل من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الأمر على وضعه فهو أولى خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة وإلا فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين لأن وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء لمن التركة من التركة لاحتمال أن يحجبه فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه فإن أعوز شيء رجع على من هو في يده ولا يرث إلا إن استهل صارخا نص عليه لحديث أبي غريرة مرفوعة إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داوود والاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكدة أو عضس أو تنفس أو وجد منهما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها كسعال وارتضاع لدلالة هذه الأشياء على الحياة المستقرة فيثبت له حكم الحي كالمستهل ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي باب ميراث المفقود من قطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد في أشهر الروايتين لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجزهاد الحاكم وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف لأن الأصل حياته فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره وإن كان ظاهرها الهلاك فكمن فق... كمن فقد من بين أهله أو في مهلكه كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين صف الصف المسلمين والصف المشركين حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين لأنها أكثر مدة الحمل ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للازواج بعد ذلك نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك قال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ أو عن خمسة من الصحابة وقال يروى عن عمر من ثمانية أوجه قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء الكذابون قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاء، لأن الظاهر موته أشبه ما قامت به بينه. ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاه لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها فقد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد بن عمير فقد فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتت فقال انطلق فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الطجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر امطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم المسلمون فكنت في من غنموه فقالوا لي أن رجل من الإنس وهؤلاء الجن فما لك وما لهم فأخبرتهم خبري فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح قلت بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة وزهد البيهقي في قصته قال فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فأعصار ريح أتبعها إلى آخره فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق روه الأثرم والجوزداني، وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا قاله في الكافي وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاهتياط للأضعف في المال أولى قال الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها أخذ كل وارث غير المفقود اليقين أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله ومن أشكل نسبه ورجي انكشافه فكالمفقود في أنه إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به فإن لم يرجوا انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافه فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء باب ميراث الخنثى نقل ابن حزم الإجماع على توريثه وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر أمره في توريثه ببوله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة لأن الله تعالى أجر العادة بذلك فإن بال منهما فبسبقه من أحدهما لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول ورغي أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ولأن خروج البول أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما لأن الأكثر أقوى في الدلالة قال في المغني قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم يرث من المكان الذي يبول منه أكثر فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أي بلوغه أعطي ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه بكل تقدير ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو امناء من ذكره زاد في المغني وكونه مني رجل أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أي استدارته أو سقوطه أي الثدي نص عليهم أو إمناء من فرج فإن مات الخنثى قبل البلوغ أو بلغ بلا إمارة أي علامة على ذكورته أو أنوثته واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ففي ابن وبنت وولد خنثى للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة وللبنت زهمان وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفق إحداهما في الأخرى إن توافقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا ثم تضرب الجامعه في اثنيه عدد حالي الخنثة ففي هذه المسألة مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين ثم في اثنين تبلغ أربعين للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر وللخنثة سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين أعطي نصف ميراثه باب ميراث الغرق ونحوهم كالهدمة ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر إن لم يكن حيا حين موت الآخر وشرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي أو علم وجهل عينه وادعى ورثه كل منهما سبق الآخر ولا بينه أو تعارضتها وتحالفا أي حلف كل منهما على إبطال دعوى صاحبه ولم يتوارثا نص عليه وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا وقال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك وروى في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه انتهى واحتج في المغني بأن قتل اليمامه وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها وإن لم يدعي ورثة كل منهما سبق الآخر وارث كل ميت صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لأن يدخله الدور لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياسن المزني وشريح وإبراهيم قال الشعبي وقع طعون بالشام عام عمواز فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورث بعضهم من بعض قال الإمام أحمد أذهب إلى قول عمر قال في الإنصاف وهو من المفردات وروي عن اياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ورواه سعيد في سننه عن اياس نفسه موقوفا فيقدر أحدهما مات اولا ويورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك باب ميراث أهل الملل لا توارث بين مختلفين في الدين لحديث اسامه بن زيد المرفوعة لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وذكره الموفق اجماعا قال الإمام أحمد ليس بين الناس فيه خلاف إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم لحديث جابر المرفوع لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو امته رواه الدار قطني ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات وعنه لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر قاله في الكافي وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورته المسلم وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم نص عليهم وروي عن عمر وعثمان والحسن ابن علي وابن مسعود لحديث من أسلم على شيء فهو لا رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس المرفوع كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام رواه أبو داود وابن ماجه وحديث عبد الله بن أرقم عثمان أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه فقضى به عثمان رواه ابن عبد البر بإسناده في التمهيد والحكمة فيه الترغيب في الإسلام والحث عليه والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها روي عن علي رضي الله عنه لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى رواه أبو داود وهو مخصص للعمومات وقال القاضي الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداهم ورد بافتراق حكمهم فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقر بها وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعض وعنه أن الكفار يارث بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم اختاره الخلال قاله في الفروع وقدمه في الكافي قال لأن مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلم أن الكفار يتوهرثون فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب أي أسباب الارث ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل البلة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة ماله فيء نص عليه في الجهمي وغيره قاله في الفروع والمرتد والزنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فمالهم فيء يصرف في المصالح لا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرثون احدا مسلما ولا كافرا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان وعنه يرثه وارثه المسلم اختاره الشيخ تقي الدين لأنه المعروف عن الصحابة علي وابن مسعود قاله في الفروع وقال في المنافق وعند شيخنا يرث ويورث لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من تركات المنافقين شيئا ولا جعله فيئا فعلم أن الميراث مداره على النظرة الظاهرة قال واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعا انتهى ويرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد رضي الله عنهم في الصحيح عنه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه فلو خلا فأمه وهي أخته من أبي ورثت الثلث بكونها أمه والنصف بكونها أخته لأن الله تعالى فرض للأم الثلثة وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم ولا إرث بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم قاله في الفروع وإن اولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبوه للشبهه ووجث بجميع قراباته لما تقدم باب ميراث المطلقه رجعيا أو باهدا رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة سواء طلقها في الصحة أو المرض قال في المغني بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى لها عنه شرعا كالصلاه المفروضة والصوم المفروض والزكاة أو عقلا كالأكل والنوم ونحوهما أو أقر في مرضه أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فتدث في الجميع أي جميع الصور المذكورة حتى ولو انقضت عدتها لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبدتها واشتهر ذلك في الصحابه ولم ينكر فكان اجماع وروى ابو سلمة بن عبد الرحمن ان اباه طلق امه وهو مريض فمات فوارثته بعد انقضاء عدتها وروى عرفه ان عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لا منك قال قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبيدي أنه قال لا ترث مبتورة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان ولأن المطلق قصد قصدا فارزا فاسدا في الميراث ولأن قصد قصدا فاسدا في الميراث فعرض بنقيض قصده كالقاتل ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترث فلو طلق المتاه المتهم أربعة وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السوائم شرطه لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وقال في الكافي والثانية لا ترثه يعني بعد انقضاء العدة لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترث كما لو تزودت ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نزوة بأن يتزوج أربعا, أربعاً بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز انتهى وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه ومات بعده لم تريثه في قول الجمهور لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار فكذلك في الطلاق ويثبت الإرث له أي الزوج الإرث دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة كذا في التنقيح والإنصاف والمنتهى إن التهمت بقصد حربانه كادخالها ذكر من زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها فلم يسقط فعلها ميراث الآخر وظاهر الفروع كالمقنع والكافي والشرح حيث أطلق ولو بعد العدة واختاره في الإقناع وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ولو من أمته نص عليه في رواية الجماعة صح وثبت الإرث والحجب فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجدونا ثبت نسبه وإرثه لأن الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه وهذا من حقوقه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم لانهما من جملة الورثة أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فيثبت نسبه وإرثه لعدم التهمة أشبه سائر الحقوق فإن لم يقر جميعهم بل أقر به بعضهم وأنكره الباقون ولم يشهد به عدلان ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به دون الميت وبقية الورثة لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق يشاركه فيما بيده فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث ما بيد المقر نقله بكر بن محمد لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيفضل بيده سدس للمقر به أو يأخذ الكل إن أسقطه كأخ أقر بابن لأنه أقر بن حجابه عن الإرث باب ميراث القاتل لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ إن لزمه قود أو دية أو كثار لما تقدم في موانع الإرث فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته فمات لأنه قاتل واختار الموفق أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجه يرثه وصوبه في الاقناع لأنه غير مضمون وتلزم الغرة وهي عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل من شرب دواء فاسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات ولا ترث منها شيئا لأنها قاتلة وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه غير مضمون بشيء مما تقدم وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه بأن قتل العادل الباغي فيرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث أشبه ما لا أطعمه باختياره فأخضى إلى تلفه باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به الرقيق من حيث هو أي بجميع أنواعه كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عدقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له فإنه لا يملك ومن قال يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه لحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فكذلك بموته لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو قول علي وابن مسعود لحديث ابن عباس مرفوعة قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه رواه عبد الله بن أحمد باسناده ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقال زيد بن ثابت لا يرث ولا يورث وقال ابن عباس هو كالحر في جميع أحكامه في توريثه والإرث منه وغيرهما وإن حصل بينه وبين سيده مهايات فكان يخدم سيده بنسبة ملك ويكتسب بنسبة حريته أو, قاسم أو قاسمه في حياته فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حقا وإلا فبينه أي وارث المبعض وبين سيده بالحصص لما تقدم باب الولاء من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو اعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق متفق عليه. وعلى أولاده وإن سفلوا لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأنهم فرعه والفرع يتبع أصله فأشبه ما لو باشر عتقهم بشرط كونهم من زوجة عتيقة لمعتقه أو غيره أو أمة للعتيق فإن كانوا من أمة الغير فتبعوا لأمهم حيث لا شرط ولا غرور وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم لأنهم يتبعونها في الحرية فتبعوها في عدم الولاء وعلى من له أي العتيق أو لهم أي أولاده عليه الولاء لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا. وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أي بلا عوض أو عني فقط أو عنك وعلي ثمنه فلا يجب عليه أن يجيبه لأنه لا ولاية له عليه إن اعتقه ولو بعد أن افترق صح العتق وكان ولاؤه للمعتق عنه كما لو قال له اطعم أو اكس عني ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به بأن قال علي ثمنه ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن غيره فأشبه ما لو لم يجعل له جعل قاله في الكافي لحديث الولاء لمن اعتق وإن قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه فاعتقه صح عتقه لأنه إنما يملكه زمن يسير فاغتفر يسير هذا الضار لتحصيل الحرية للأبد وولاؤه للكافر لأن المعتق كالنائب عنه ويرث الكافر بالولاء روي عن علي رضي الله عنه واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرقة ولعمهم حديث الولاء لمن أعتقه فصل في أحكام الإرث بالولاء ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده لا نعلم في ذلك خلاف لما روى سعيد عن الحسن مرفوعا الميراث للعصب فإن لم يكن عصبة فللمولا وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في ماله فقال إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ولحديث ابن عمر مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب رواه الشافعي وابن حبان ورواه الخلال من حديث عبد الله بن أبي أوفى والمشبه دون المشبه به وأيضا فالنسب أقوى من الولاء لأنه يتعلق به المحرمية وترك الشهادة وسقوط القصاص ولا يتعلق ذلك بالولاء وبعد ان ياخذ اصحاب الفروض فروضهم لحديث الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وعن عبد الله بن شداد قال اعتقت ابنه حمزه مولا لها فمات وترك ابنته وابنه حمزه فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنه حمزه النصف رواه النسائي وابن ماجه فعند ذلك يرث المعتق ولو انثى بلا خلاف لعموم ما تقدم وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث بريرة ثم عصبته الأقرب فالأقرب لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه اولى الناس بالمعتق. وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن مرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابن لها وأخاها ثم توفي مولاها فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة فقال اخوها يا رسول الله لو جر جريره كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم وعن إبراهيم قال اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج فيه أحمد وحكم الجد مع الإخوة في الولائك حكمه في النسب نص عليه والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وهو قول جمهور الصحابة ولم يظهر عنهم خلافه لحديث ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته متفق عليه وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال ولا يصح أن ياذن لعتيقه فيوالي من شاء روي عن عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود لأنه كالنسب وشذ شريح فقال يورث كما يورث المال ولنا ما تقدم وإجماع الصحابة وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق قال ابن سيرين إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له وعن عمر بن شوعيب عن أبيه عن جده مرفوع ميراث الولاء للكبرى من الذكور للكبرى من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات وخلف أحدهم ابنا وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة كنسب قال الإمام أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وبه قال أكثر أهل العلم ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق وتسمى مسألة القضاء فيها يروع عن مالك أنه قال سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ذكره في الإنصاف لكن يتاتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسائل جر الولاء فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلد لمن اعتقها لأنه سبب الإنعام عليهم لأنهم صاروا أحرارا بسبب عتق أمهم فإن عتق الأب جر الولاء لمواليه لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليا فعادت النسبة إليه وإلى مواليه وروى يحيى بن عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وحالهم فسال عنهم فقيل لهم إنهم موال لرافع بن خديج وابوهم مملوك لاهل الحرقه فاشترى الزبير اباهم فاعتق وقال لاولاده انتسبوا الي فان ولاءكم لي فقال رافع بن خديج الولاء لي لانهم عتقوا بعتق امهم فاحتكموا الى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه ولع سواد في الشفتين تستحسنه العرب وإن عتق الجد لم ينجر الولاء نص عليه لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة عليه فيبقى في من عداه على الأصل قاله في الكافي انتهى هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته